صمد صمد أسود الشراء على نهجكم يا كنوز الورى فإن العلا فرق شاهق بعيد المنال لأهل الكرى أسود الشراء على نهجكم يا كنوز الوراء فإن العلا فرق شاهق بعيد المنال لأهل